الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنه الحمد لله الذي وهبنا القدرة على التفكير والكلام والمشي وأصلح لنا سمعنا وبصرنا وانعم علينا بالصحه والقوه فله الحمد وحده وله المننه وحده وصل الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أما بعد فما اجمل الامثله إذا كانت تحكي الواقع المشاهد وما أصدقها إذا قدمت لنا فتا قريبا عاش في ضاحية من ضواحي مدينتنا فلا فروق مكانية ولا فروق زمانيه ولا شيء من ذلك هذا هو مثالنا الذي سأقدمه لك اليوم ان شاء الله بكل بساطه ولد ماجد في الخامس عشر من شهر شوال عام 1402 للهجره في محافظة الأحساء وبعد ثلاث سنين انتقل مع والديه إلى حي عبد الله فؤاد بمدينه الدمام كان ماجد يعاني من ضمور في العضلات بدأ معه المرض في سن التاسعة من عمره وساءت حاله فما أن بلغ العاشره إلا وأصبح قعيد كرسي متحرك لقد حاول العلاج من قبل ولكن العلاج كان له أثره العكسي على ماجد فزاد العلاج مرضه سوءا واستمر المرض يتضاعف حتى بدأ ظهر ماجد يتقوس وليس ذلك فحسب بل صاحب ذلك تضخم في القلب نتج عنه احتقان بالرئتين حتى أصبحت نسبة الهواء التي يستطيع أن يستنشقها ماجد ضعيفه ومتدنيه جدا لدرجه أنه لم يعد يقدر أن ينام على ظهره أو بطنه وأصبح ماجد ينام على جنب واحد فقط لصعوبه تنفسه اليست حياه صعبه تفتقد إلى ادنى أسباب الراحه بلا هي كذلك لكن العجيبه في ماجد أنه بالرغم من كل المعاناه والالم والضيق كان كثير التبسم بل كان دائم التبسم كما أخبر عنه اخوه وكان رده على من يسأل عن حاله تلك أنا بخير والحمد لله على كل حال أنا بخير والحمد لله لقد كان أمر ماجد يثير الاعجاب كان أكثر كلامه ذكر الله تعالى لا اله إلا الله والحمد لله وسبحان الله والله أكبر والسغفار والدعاء تراه وهو على كرسي يهلل ويسبح لا يفطر لسانه عن ذكر الله وكان كثير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقولون هذا شأن كبار السن والشيوخ أقول لا فماجد كان صغير السن في العاشره في الحادي عشرة كان صغيرا لكن لسانه دائم الذكر وان نطق بغير ذلك نطق بخير ولم يكن ماجد يحفظ لسانه فحس بل كان يحفظ كان يحفظ سمعه أيضا لا كلام باطل ولا موسيقى ولا اغاني ولا اي مزمار من مزامير الشيطان يقول أخوه كان ماجد لا يرضى أن يسمع ذكر مسلم بسوء امامه يخاف اثم الغيبه فاذا تطرق المجلس الذي هو فيه إلى شيء من ذلك سد أذنيه اذ كان يصعب عليه الخروج من المجلس بسبب عجزه فاذا كان أخوه موجودا وبدا أهل المجلس يغتابون قال لاخيه محمد خذني إلى الغرفه الثانية أو قال له خلينا نطلع إلى الشارع احسن هكذا يذكر اخوه لقد كان ماجد كثير الاطلاع والقراءه لكنه لم يكن كغيره من الناس يقرؤون ولا يستشعرون النصوص القرآنية والنبويه لا ماجد كان يستشعر قول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم ولا يغتب بعضكم بعضا اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا واتقوا الله إن الله تواب رحيم وقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وهو يحذر من الغيبه بشدة المفلس من أمة من ياتي يوم القيامة بصلاه وصيام وزكاه وياتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طيح في النار وقوله عليه الصلاة والسلام لما عرج بي مررت بقوم لهم اثثار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم فماجد كان يخاف أن يقع عليه شيء من هذه العقوبات ومع أنه كان لا يحضر مجالس الغفلة ولا يشارك المغتابين ولا أهل النميمه إلا انه كان يحرص على أن يعمل الاعمال التي تكفر السيئات فقد كان يصوم يوما ويفطر يوما طوال السنة ألم يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا بعد ذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا صيام يوم واحد في سبيل الله يفعل ذلك فكيف بأيام وأيام طوال العام لقد كان ماجد يتابع مستجدات التسجيلات الإسلامية ورغم صعوبه تنقله الا انه يذهب هو بنفسه لانتقاء الأشرطة وتراه يستمع بإنصات شديد للمحاضرات والدروس والمواعظ وان لم يشغل نفسه بالاستماع تراه يقرأ كتب الاحاديث النبوية وقصص الانبياء اما القرآن فقد كان له مع ماجد شان آخر كان يختم القرآن في الشهر الواحد مره او مرتين اذ بتلاوه القران يحس ماجد بالأمان والاطمئنان وفي آياته يجد الثلوى الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب لقد كان ماجد يحتسب في قراءته أن يكون القرآن شفيعا له في يوم اشد ما يحتاج العبد فيه إلى شفيع وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما قال اقراوا القرآن فإنه ياتي يوم القيامة شفيعا لاصحابه في القيامة يوم عظيم يوم تتقطع فيه جميع الروابط وترى الناس سكارة وما هم بسكارى وتتخلى المرضعه عن رضيعها والوالد عن ولده والاخ عن اخيه كل منهم مشغول بأمره كل منهم يردد نفسي نفسي لكل امرئ منهم يومئذ شأن شأنه يغنيه واذا تخلى عن الإنسان في ذلك اليوم العصيم أقرب الناس إليه كان الإنسان بحاجة إلى من يسنده ويسانده بحاجة إلى من يشفع له بحاجة إلى من يشهد له بالخير وهنا هنا يبرز القرآن لخاصة أهله الذين كانوا يتلونه حق تلاوته في الدنيا وياتي إليهم بكل صدق واخلاص فيكون لهم خير شفيع فهنيئا هنيئا لمن كان من أهل القرآن وخاصته فالقران يخلص لمن أخلص لله في تلاوته ومن كان مع القرآن في الدنيا كان القرآن معه في الاخره إن هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره أعتدنا لهم عذابا أليما لقد كان ماجد يستحضر كثيرا من الآيات عن ظهر قلب ويحفظ الكثير من الاحاديث كان يحب العلم الشرعي وعلم الكتاب والسنه لا شك هو اشرف العلوم لم يكن ماجد ليتعالى بما حفظ بل كان شديد التواضع وكل من جالسه أو تحدث معه لحظ ذلك بوضوح لقد كانت تكاليف العباده تشق على ماجد نظرا لاعاقته ولكنه لم يكن يتضجر مطلقا بل كان جهده كله منصرفا إلى العباده بكل سرور وسعادة وانشراح صدر كان يستغرق وضوؤه للصلاه ما بين 15 الى 20 دقيقة فقط وضوء لأنه كان يتوضا وهو جالس على كرسيه المتحرك فيصبر ويصبر حتى ينتهي من الوضوء فإذا انتهى من وضوئه توجه بكرسيه إلى القبلة وتشهد ثم دعا الدعاء المأثور اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وانه في صبره على الوضوء وسعادته إذا أخذ يتوضا لا يذكرني بحوار جرى بين شابين يقول ناقل الحوار سالني صاحبي ذات يوم فقد كنت اثني عليه في بعض صفاته سالني كيف تتوضا قلت ببرود كما يتوضا الناس فاخذته موجة من الضحك ثم قال متبسما وكيف يتوضا الناس فابتسمت ابتسامه باهته وقلت له كما تتوضا أنت؟ فقال بنبره جاده اما هذه فلا فإني أحسب أن وضوئي على شاكله أخرى غير شاكله أكثر الناس قلت على الفور فصلاتك باطله يا حبيبي فعاد إلى ضحكه فلم أشارك هذه المرة في الابتسام ثم سكت وقال يبدو أنك ذهبت بعيدا جدا أنا أقصد اني عندما اتوضا احاول ان استشعر عباده الوضوء وانني يا اخي احفظ ثلاثه احاديث عظيمه استحضرها عند الوضوء وكلما استحضرتها كانت والله كالثلج البارد على صدري فابدو في وضوئي كغيري من الناس ظاهرا ولكني أشعر وانا اتوضا بلدة عجيبه استمع قال صلى الله عليه وسلم إذا توضى العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئه النظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئه كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطره الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئه مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب نقيا من الذنوب ويقول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضا فيصبح الوضوء ثم يقول أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانية يدخل من أيها شاء وفي روايه في صحيح مسلم فإن هو قام فصلى فحمد الله واثنى عليه ومجده بالذي هو له اهل وفرغ قلبه لله الا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته امه وسكت صاحبي لحظات بعد أن ذكر تلك الاحاديث عن ظهر قلب واطرق براسه واخذ يحركه منتشيا بما ذكره من كلمات النبوة ويردد بصوت منخفض سبحان الله سبحان الله ثم رفع رأسه ونظر الي وقال جرب فقط جرب أن تتأمل في معاني هذه الكلمات الصادقة وانت تتوضا جرب إنك ستجد للوضوء حلاوه ومتعه وستجد فيه مغانم وفرصا عظيمه فليس الأمر اسلع اعضاء فحسب بل هو في الحقيقة غسل وتطهير للقلب على حد سواء قلت سبحان الله والله انني اتوضا منذ سنوات طويلة غير أني لم أحفظ هذه الاحاديث ولم أستشعر هذه المعاني إنما هي أعضاء اغسلها بالماء ثم انصرف الى الصلاه قال ولهذا ينبغي أن تجمع قلبك اثناء الوضوء وستجد الفرق الكبير بإذن الله ألا يظن بماجد هذا الاستشعار ألا يظن به ذلك وهو يمكث في وضوئه الوقت الطويل ثم لا يمل ولا يشتكي بل اذا نظر إليه اخوه نظرة إشفاق وهو في تلك الحال العصيبه قال لاخيه وبشر الصابرين وبشر الصابرين وإذا انصف الليل كان ماجد يقوم من نومه ليتهجد ويظل في صلاته يقرأ القرآن ويسبح الله تعالى ويدعوه حتى أذان الفجر فإذا اذن الفجر يصلي الفجر ثم يمكث في مصلاه ذاك يهلل ويذكر الله ويقرا القرآن حتى تطلع الشمس فإذا ارتفعت الشمس عاليا شرع في صلاه الضحى وكان يمكث في عبادته تلك من الفجر وحتى قرابة الساعة 9:30 والنصف أو 10 احيانا كان ماجد يتمنى أن يجاهد في سبيل الله كما كان يتمنى أن يزور بيت الله الحرام وأن يؤدي فريضه الحج كما ذكر اخوه ولربما حرص ماجد على البقاء كل يوم بعد الانتهاء من صلاه الفجر حتى ترتفع الشمس عاليا ويصلي الضحى ليغطي هذا النقص الذي يشعر به وليشبع هذا الجانب في نفسه فقد قال انس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمره ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامه تامه تامه فاذا لم يدرك الحج فعلا لعجزه أدركه اجرا باحتسابه هذه العباده العظيمه لقد كان قلب ماجد معلقا بالمسجد كلما خرج منه حتى يعود اليه فلا يكاد يفوته فرض مع الجماعة بل كان ماجد كما اخبر اخوه يتمنى أن يكون مؤذنا لمسجد الحي كان إذا انتهى من الصلاه يتمنى ان لا يخرج من المسجد وكان يمكث في المسجد الساعات الطوال وربما مكث بعد صلاه العشاء حتى التاسعة والنصف ليلا وإذا جاءه من يعينه على الخروج من المسجد والعوده إلى البيت خرج على مضب فكانما خرج جسده وبقي قلبه في المسجد قال صلى الله عليه وسلم سبعه يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم ورجل قلبه معلق في المساجد وإذا اوى ماجد إلى فراشه لينام تسمعه يذكر الله كثيرا يقول اخوه حتى إذا استطاع أن ينام بعد مشقه لضيق تنفسه تسمعه بين حين واخر حتى وهو نائم يسبح الله ويحمده وتمر السنون على ماجد ويظل ثابتا على منهجه اليومي الإيماني العجيب حتى بلغ سن التاسعه عشرة ويزداد مرضه ويصبح تنفسه أكثر صعوبه ونومه عسرا جدا حتى لا يقدر أن ينام إلا لمدة محدودة ومع ذلك لا تفوته فريضه لقد كانت الصلاة تملأ عليه حياته وتشغل عليه يومه وليلته كان يحس فيها براحة عجيبه ولذه فريدة وربما خففت عنه الصلاة شيئا من معاناته حتى إذا كان آخر ثلاثة اشهر قبل وفاته اشتد عليه المرض وفي آخر ساعه له في هذه الحياة الدنيا تلاشت قواه وفترت حركته وقبل أن يلفظ أنفاسه بنصف ساعة أو أقل دخل في غيبوبه فاصبح لا يشعر بمن حوله لكن العجيبه في ماجد كما ذكر اخوه انه بالرغم من غياب وعيه إلا إنه كان في تلك اللحظات الاخيره التي يلفظ فيها آخر انفاسه ينادي بصوت منخفض الصلاه الصلاه الصلاه ترى الاذان اذنا يلا قوم نصلي الصلاة, الصلاه الصلاه هكذا وهو في تلك الحال وفي يوم الخميس عشر من جماد الآخرة من عام 1422 للهجرة توفي ماجد في مستشفى محمد الدوسري بالخضر متاثرا بمرضه ولم يكمل 20 سنة من عمره هكذا كانت حياة ماجد قصيره 19 سنة وبضعه أشفر فقط حياه قصيرة في عمرها صحيح لكنها عظيمه في ثمارها وأجرها ان شاء الله لقد كان في حياه ماجد عبره لنا جميعا كيف نظر إلى الحياة كيف تعامل معها كيف امضى وقته فيها تماما كانما هو مسافر و إلى دار أخرى كما قال صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كانك غريب أو عابر سبيل فالدنيا لا مستقر لأحد فيها ولا بقاء وانما البقاء والخلود في دار الخلود فانت يا من تسمع بارك الله فيك ماذا عملت لتلك الدار الاخره انت لست كماجد لست معاقا عاجزا مثله ولا مريضا يشق عليك الاستنشاق للهواء ولا انت تصارع الألم كي تنام لا لان الله تعالى انعم عليك بكل خير كل خير لقد أطعمك الله وسقاك وجعلك مسلما وهبك القدرة على الكلام والمشي واصلح لك سمعك وبصرك وانعم عليك بالصحة والقوه وجعل نومك هادئا مستغرقا تنام من اجفنيك وتستيقظ متى شئت وتاكل متى شئت وتشرب متى شئت وتغدو وتروح بكل يسر وسهوله الله أكبر الله أكبر تامل تفكر ان نعم الله عليك عظيمه ايها الشاب الكريم عظيمه لدرجه انها لا تفارقك اطلاقا ولا حتى للحظة واحدة جرب جرب خذ نفسا عميقا أقول جرب خذ نفسا عميقا الآن الآن تستطيع اليس كذلك وبكل يسر وراحة فقل الحمد لله فإنها نعمه غائبة عن ذهنك ولكنها كانت حاضرة عندما جد لانه لم يكن يستطيع التنفس إلا بصعوبة بالغه انفسك نعم مشاعرك نعم ضحكك نعم سبحانه ما أكرمه ما اعظمه ما أحلمه ما أرحمه حتى وانت تعصيه يفيض عليك من نعمه لو أنك اضربت بإنسان له فضل عليك اعطاك مالا وهبك سيارة اعطاك هدية ما اعانك في قضاء حاجتك فرج عنك شده له فضل عليك ثم اغضبته يوما ما هل يضل فضله مستمرا لو قال لك يوما افعل كذا فلم تفعل أو قال لك اترك الأمر الفلاني فلم تفعل وانت تعلم ان ذلك يغضبه وبالرغم من هذا لويت لو عنقك ولم تكترث بنهيه وأدرت له ظهرك وفعلت ما نهاك عن فعله ثم جئت إليه بعد ذلك مباشرة مباشرة تتمطى تطلب سيارته أو تريد منه مالا أو تساله حاجة هل يمكن أن يعطيك هل يمكن أن يعطيك وقد اهملت رغبته واغضبته قبل هذا السؤال بقليل لا يمكن لا يمكن لكن الله الكريم الحليم يعطيك ويعطيك بالرغم من أخطائك واصرارك على معاصيك فهل من حياء منك يا حفظك الله هل من رجوع إلي ما احلم الله ما احلم الله ما احلم الله عني حيث امهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني تمر ساعات ايامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزني يا نفس كفي عن العصيان واكتبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني يا نفس ويحك حكيتوبي وعملي حسنا عسى تجازين بعد الموت بالحسن هكذا كان ماجد فماذا عنك أنت ماذا عنك أنت أفلا تكون كذلك الشاب الكثير الذي دخل المسجد قبل أن يدخله أحد للصلاه ثم صلى ركعتين خاشعتين تائبا لله وهو يقول يا رب إني قد غسلت خطيئتي في ادمعي يا رب إني ضارع افلا قبلت تضرعي ان لم تكن لي في اسايا فمن يكون إذا معي يا ربي في جوف الليالي كم ندمت وكم بكيت ولا رجوتك خاشعا والى رحابك كم سعيت قد كنت يوما تائها واليوم يا ربي وعيت يا رب ما لي غير نورك ان ضللت وان غويت ان كنت تعرض جنة للبيع بالنفس اشتريت أو كنت تدعوني الهي للرجوع فقد أتيت أو كنت تدعوني الهي للرجوع فقد أتيت اسال الله تعالى أن يأخذ بايدينا الى هدايته وان يوفقنا لطاعته وأن يحسن لنا اعمالنا قبل اللقياه انه جواد كريم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لكم هذه الماده من موقع دموعات.نت